ولا تحسبن الله رافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم ما تشخص فيه الأبلس مطعين مقنعين رؤسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم سيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجر قريب إلى أجر قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم Malah kau dari zat dan sekatan di masa yang mereka menganiaya diri mereka dan menunjukkan kepadamu bagaimana kami melakukannya dan menampakkan kepadamu wanita dan mereka mengatakan and I don't know Ya Rahulul al